بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشمس كوراً كوراً وإذاً Go, go, go, go, go, 我依然说 Yeah, yeah. لو بالخنق في الجوانن Me! Yeah. صار وزيم فإن تسخبوا